Bismillahi yumma I'm <صفحة> <تصفيق> <تصفيق> <صفحة> لَنَمْخُلَنَّ قَهْلَنكُمْ <مّنها تأكلوا>. <لكم> فِي ذٰلِكَ وَمَا مَنَعُهُمْ وَمِنَّا تَكُونُ لَنَقُمْ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 yuruvî Eyyüm sikû 119. ولو يؤاتذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من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 يوم ومن رزقناه ومن رزقناه مننا رزق حسنا فهو ينفق منه سرا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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمم تُنّيَ. إنما يفلوكم الله به، ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Lord, <laughs> فتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزوك ولكم عذاب عظيم وعلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن No Oh, ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم ق ما إن واشكرون عمّة الله واشكرون عمّة الله So um. وما كان من المشركين إن or